والذين كفروا عما هذروا محرضون قل ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب ومن قبل هذا أوثارة من علم إن صادقين ومن أظل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا ناس كانوا لهب أعداء أو بعبادتهم كافرين وإذا تتل عليهم آياتنا بينة قال الذين كفروا قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحرا مبين أم يقولون افتراه قل إن فلا تملكون لي من الله شيء هو أعلم بما تفيضون فيه جفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدأ من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن اتبع إلا ما يوحى نَبِيٍّ وَلَرَاىتُمُ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَجَهَرَتْ بِهِ وَكَفَرَتْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَأَمَّنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي القوم الظالمين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 وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لتنذر الذين ظلموا, لتنذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون هؤلاء أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ومصينا الانسان بوالديه حسنا حملته أم كرها ورضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سَنَةً قال رب أوزعني أَنْ أَشْكُرَ نعمتك التي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 من الجن والجاس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا ولكل مما عملوا أمالهم وهم لا يضمنون ويوم يعرض الذين كفروا على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 كذلك نجزي القوم المجنبين ولقد مكنناهم في ما إمكناكم فيه وجعلنا لهم سماء وأبوصار وأفئدة فما أهنا عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم ولا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 قرباننا لها بل طلوا عنهم وذلك افكهم وما كانوا يفترون وإذ اليك إليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا أنصتهم فلما ما قضي ولوا إلى قومهم مهرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاب نوزل من بعد موسى مصدقا مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا وآمنوا به يغفر لكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجرم من عذاب نارين وَمَن لَا يُجْبَدَعِ يَالَّهِ فَلَيْسَ بِمُحْجِزٍ فِي الأرض وَلَيْسَ لَهُ من دُونِهِ أولم يرون الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر, بقادر على أن يحيي الموتى بلا إنه على كل شيء قدير ويوم يحرض الذين كفروا على أليس هذا بالحق قالوا بدا ربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجر لهم كأنهم يوم يرون ما لم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 أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرتاب حتى إذا أخاطموهم فشدوا الوداق فإنما من بعد وإما فداء حتى تضل حرم أو ذلك ولو يشاء الله لا تصر منه ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصبح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا يا ايها الذين امنوا إن تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتهزل لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما أنزل الله فاحبط اعمالهم